يا بني إسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عَلَيْهِ غضبي فقد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتُ ثُمَّ تَدَّعَ